ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشركين في نار جهنم خالدين فيها والملشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية